بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحَدًا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 كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأن نَسْن السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْآتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسُهُبًا وَأَنَّا كنا ايذا استن رف لمن يستمع الان يجد له شهابا وصدا واننا لا ندري اشر من بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وأنا من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 فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا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 لبدا. قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا أرأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا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 لأعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وَأَحَاطَ بما لديهم وأحصى كل شيء عذبا